فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 قال رب بما أخوين لئن لهم في الأرض لئن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين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 سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين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 الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأريم ونبئهم عن ضيف إبراهيم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 لأبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إِلَّا الضالون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 لعمرك إِنَّهُمْ لفي سكرتهم يعمهون فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وَأَمْطَرْنَا عليهم حِجَارَةً من سجيل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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فاصفح الصفح الجميل إِنَّ ربك هو الخلاق العليم ولقد آتَيْنَاكَ سبعا من المثاني وَالْقُرْآنَ العظيم